Se le no. vale como accepcional para que se no. poda. Se poda, <coughs> Juanma. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا محمد سيد الأولين وآخرين أخياء والموصلين وعلى صحابة أجمعين صل تسليما كثيرا وبعد كنا قد انتهينا في المرة السابقة من إرسال بريش وفدها إلى النجاشي والحوار الذي دار ما بين النجاشي وما بين وفد قريش ثم استفصال النجاشي من المسلمين وإجابة جعفر بن أبي طالب على أسئلة النجاشي ثم تأييد النجاشي للمسلمين و. تأمينه إياهم في بلاده. ثم اليوم بمشيئة الله عز وجل نستعرض بعض الأحداث الأخرى بعدما نغادر الحبشة إلى مكة. فالذين في مكة. لا زال ينالون من أو لا ينالون من أهل المشركين ما لا توقت لهم عرف ماله ومن هؤلاء الذين نالهم أهل المشركين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأراد أبو بكر أن يهاجر. من مكة يتوجه الى الحبشة لما علم ان حسن رعاية النبي المسلمين وتأمينه اياهم في بلاده و الراحة التي وجدوها في بلاد الحب فاستأذن أذكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فعلا وسار. في طريق الهجرة مسافة تقارب طالِي ظ القلب لم فض من حوله. بعض الناس قد يتسرر ان في الآية